قد عرفت معنى الشرطية يعني بعد ان انتهى المصنف من بيان الحمليات الآن يعني يبدأ في الشرطيات حملية أثاب تعريفها ثم قسمها إلى موجبة وصالبة. وقسمها باعتبار موضوعها إلى شخصية وطبيعيه ومهملة ومحصوره والمحسورة قسمها إلى موجبة كلية موجبة يزية صالبة كليّة سالبة يزيّة ثم بالنظر إلى وجوب المولوع وجود الموضوع قسمها إلى يعني ذهنية خارجية حقيقية ثم بالنظر الى إلى كون الحرف السلبي الذي يزئه قسمها إلى معدودة وغير معدوله ثم بالنظر إلى ذكر الجهة ال... ذكر الجهه قسمها إلى موجهة ومطلقة، ثم الموجهة قسمها إلى بساطة ومركبات ركبات. مم؟ مم. وقلنا وثم قال البساعت ثمانية والمركبات سبعة ما هي المركبات السبعة مشروطه خاصة عرفية خاصة منتشرة وقتية منتشرة وجودية لا ضرورية وجودية لا دائمة ممكنة خاصة هذه السبعه فهكذا انتهى من الكلام في الحمليات ولان هو يبدو في القضايا الشرطيه قد عرفت معنا الشرطية وهي التي تنحل الى قضيتين وهي التي تنحل الى قضيتين يعني اذا حذف منها اداه الربط ي يبقى تبقى قضيتان مثل ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود اذا حذفنا ان بقيت كانت الشمس طالعه وكان النهار موجود وكذلك اذا قلنا دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو يكون العدد فردا فإذا حللناها بأن حذف الرابط بقي ماذا هذا العدد زوج وهذا العدد فرد بخلاف الحملية فإن الحملية لا تنحل إلى قضيتين بل تنحل الى, قضي إلى مفرد و قضيه مثل زيد ابوه قائم أو إلى مفردين زيد قائم والمراد بالمفردين كما قدمنا ما هو مفردان بالفعل أو بالقوه لذلك نقول يعني الشمس طالعه يلزمه والنهار موجود او زيد قائم يناقض زيد ليس بقائم هذا كله هو حمليه لماذا لان لان لان الطرفان هنا مفردان بالقوه لان معناه هذه القضيه تستلزم تلك القضيه او هذه القضيه تناقض تلك القضيه هذه حملية ف آه... تنحلل لها قضيتين والآن نهديك إلى اقسامها ونرشدك إلى أحكامها والآن نهديك إلى أقصامها إلى أقصام شرطيات ونرشدك إلى أحكامها فعلم أيها الفاطين اللبيب والذكي اللليب أن شرطية قسمان ذاهب فلما كان الفن يعني فيه نوع من الجفاف يرع... اراد المصنف يعني ان يقربه الى الطلاب بان يداعبهم و, و... ويرفع... يرفع معنوياتهم فاعلم ايها الفطن اللبيب الذكي اللبيب ان شرطيه قسمان احدهما المتصل احدهما المتصل وذانيهما المنفصل اما المتصل فهي التي حكم فيها بثبوت نسبتين على تقدير ثبوت نسبتين اخرى في الإجاب وفي نفي نسبة نسبة على تقدير نسبة النخرى في السلب متصلة هي التي حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة النخرى يعني إذا ثبتت نسبة ثبتت نسبة النخرى يعني إن أتيت لي يعني اذا اذا ثبت انك عات ثبت عني مكرم اذا اذا كرمتني اكرمك اذا اطاعت الله اصابك وكل هذه يعني متصلة لماذا؟ لأن الحكمة فيها بالاتصال أي باتصال نسبة نسبة أخرى وكذا في نسبة لا تقدير نسبة أخرى في السلبي وكذا يعني حكم فيها بأن نسبة نسبة لا توجد إذا وجدت نسبة أخرى يقول عند يقول إن أتيتني لا أهينك إذا طلعت الشمس لا يوجد النهار لا يوجد الليل إذا طلعت الشمس لا يوجد الليل إذا كان هذا إنسانا لا يكون لاهقا دي كلها ما هو شرطيه متصله سالبه وبنفي نسبتنا لا تقديس نسبه النقرع في السلب كقولنا في الايجاب ان كان زيد انسانا إن كان حيوانا ف ثبوت الإنسانية, الإنسانية لزيد ثبوت الحيوانية له فثبوت الانسانيه لزيد هذه نسبه ثبوت الحيوانية له هذه نسبة أخرى يعني هما متصلتان إذا وجهت الأولى وجهت ثانية وقولنا في السلب ليس ألبتة إذا كان زيد إنسانا كان فرسا ليس ألبتة إذا كان زيد إنسانا كان فرسا يعني لا يوجد اتصال بين هاتين النسبتين من نسبتان كون ذيدين إنسانا كون ذيدين فرصة لا اتصال بينهما ثم المتصلة صنفان إن كان ذلك الحكم لعلاقة بين المقدم والتالي سميت لزومية نعم و ان كان ذلك الحكم إن كان ذلك الحكم إن كان الحكم بثبوت نسبه على تقدير نسبه اخرى او باندفاع نسبه على تقدير نسبه اخرى هذا اذا كان لي علاقه بين المقدم والتالي يعني اذا كان لي علاقه بين النسبة الاولى ونسبه الثانيه ذا كانت هكذا سمية سمية المتصلة لزومية، فهذه متصلة لزومية، كما مر. المثال الذي مر، المتصلة فيها لزومية. لماذا؟ لأنه هناك علاقة بين إنسانية ذيذ وحيوانيته، وهو أن الحيوانية يعني جزء للانسانيه نعم وكذلك اندفاع الفرسيه لعلاقه ينتفي الفرسيه عن الانسان للتنافي بينهما نعم بدون ماذا قلنا المتصلة صنفان إن كان ذلك الحكم علاقة بين مقدم وتأليس مية رزومية جماعر وإن كان ذلك الحكم بدون العلاقة سميت اتفاقية يعني إذا كان الحكم هكذا إذا إذا إذا وجدت النسبة الأولى توجد النسبة الثانية لكن لا لعلاقة بينهما بل على وجه الاتفاق. يعني على وجه الاتفاق إذا وجد الأولى وجد الثانية لكن لا علاقة بينهما بل يعني تتفقان على الوجود أو يعني لا تتفقان, لا تتفقان على الوجود إذا وجدت الأولى تنتهي الثانية لكن لا لعلاقة بينهما قال ذلك الحكم دون العلاقة ثم سميت اتفاقيه كقولك إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق فا يعني النسبة الثانية متصلة بالنسبة الأولى إذا وجهت الأولى وجهت الثانية لكن لا علاقة بينهما هل هناك علاقة بين كون الإنسان ناطقا والحمار ناهقا لا علاقة بينهما بل اتفقا في الوجود وجد هذا ووجد ذاك فوجدا مقتدنين على سبيل الاتفاق نعم والعلاقة في عرفهم عبارة أن أحد الأمرين مم مم مم والسلبية مثل ليس البتة إذا كان الإنسان ناتقا فالحمار صاهل في الوجود اتفق في الوجود ندخل الإنسان وجد و نهيق الحمار ايضا وجد وجد هذا وجد هذا وليس بينهما علاقه ليس في النطق فقط لان الحكم بما في في الواقع فمعنى هذا الكلام هما هما موجودان هما موجودان معا في الواقع لكن موجودان معا لكن يعني هل بينهما علاقه ليس بينهما علاقه لا ليس بين نط... كون الإنسان ناطقا وكون الحمار ناهقا ليس بينهما علاقة ليس العلاقة بين الإنسان والحمار لا لا لا علاقة بين النسبتين سيتي العلاقة ما المراد بالعلاقة م? جعلناهما متصلين في الوجود الا نقول أنت وصاحبك متصلان؟ موجودان مع المتصاحبان، متجابران، متزاملان لكن هل بينكم علاقة؟ لا ثم نعم. ف يعني أراد أن يبين أنهما موجودان معاً بس أراد أن يخبر وهما موجودان معاً فأراد المتكلم أن يخبر أنهما موجودان معاً. نعم. و. والعلاقة في عرفهم عبارة عن أحد الأمرين والعلاقة في الاصطلاح عبارة عن أحد الأمرين ما الأمران إما أن يكون أحدهما علة للآخر أو كلاهما معلولين لثالث وإما أن يكون بينهما علاقة التضايف يعني المراد بوجود العلاقة إما أن يكون أحدهما علة للآخر أو يكون معلولين لعلة أخرى أو يكون أن يكون بينهما تقابل التضايف أن يكون متضايفين هذا هذه العلاقة نعم إما أن يكون أحدهما علة للآخر، أن يكون أحدهما علة للآخر. مثل أن يقال إن طلعت الشمس وجد النهار، أي إن طلعت الشمس وجد النهار لزوما أي لعلاقة بينهما. ليس المعنى يعني إذا طلعت الشمس وجد النهار على وجه الاتفاق. لا، بل علاقة بينهما ما لا علاقة بينهما أن طلوع الشمس علة لوجود النهار، فإذا قلنا إذا طلعت الشمس وجد النهار أو قلنا إذا وجد النهار طلعت الشمس أيضا تكون متصلة لزومية، وكذلك إذا قلنا إذا طلعت الشمس أضاء العالم أو قلنا إذا أضاء العالم وجد النهار هذه كلها. متصلة شرطية متصلة لزومية ليست اتفاقية لأن وجود النهار وضاعة العالم معلولان لعلة واحدة وهي طلوع الشمس نعم لكن ليس هكذا علاقة بين نطق الإنسان ونهيق الحمار. أنت تقول إنسان ليس بعلة اللي نهيق الإمار نهيق كذلك فعبارة أن أحد الأمرين ما أن يكون أحدهما علة للآخر وكلاهما معلونين لثالث وإما أن يكون بينهما علاقة والتضايف هو أن يكون سعقل أحدهما موقوفا لا تعقل إلا يعني اضافه قد بينا اضافه هي النسبه المتكرره اي نسبه يتوقف تعقلها على تعقل اخرى تتوقف على هذه مثل بوه زيد فانها لا يمكن تعقلها الا بنوه عمرو الذي هي لا تتعقل الا مع هذا فاذا قيل زيد اب اب ماذا ابو عمرو وعمر بن لمن لزيد. فإذا قلنا هذا متقدم متقدم على ماذا متاخر وهذا متاخر المتاخر على ماذا؟ فهكذا يعني هذه تلايف علاقه اذا كان بينهما علاقة تلايف إذا كان متلاIFYين نعم إذا كان متلاIFYين فنقول بينهما علاقة. ما يكون بينهما علاقة الطلايف والطلايف هو أن يكون تعقل أحدهما وقوفا لا تعقل الآخر كلبوة البندوة. فإذا قلت إن كان زيد عبل عمل كان عمر ابن الله إن كان زيد عبل عملا كان عمر ابن الله يكون شرطية متصلة بين طرفيها علاقة الطلايف. فتكون شرطية متصلة لزومية لا اتفاقية نعم وعمل المنفصلة فهي التي يحكم فيها بالتنافي بين شيئين في موجبة وبسلب التنافي في سالبه أما شرطية المنفصلة فهي التي حكم فيها بالتنافي بين شيئين في موجبا وبسلب التنافي في سالب يعني شرطيه منفصله هي الذي حكم فيها بالتنافي بين النسبتين أو بعدم التنافي بينهما لان الانفصال بمعنى التنافي فالمنفصله هي التي كان الحكم فيها بالانفصال أي بالتنافي أو بعدم التنافي هذه شرطية منفصلة مثل أن يقول ما يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا فكون العدد زوجا عدد معين كون عدد معين زوجا وكونه فردا بينهما تنافي تباعي لا يستمعان ولا يرتفعان تنافع نعم لكن إذا قلنا هذه موجبة ونقول ليس ألبتة إذا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون منقصصا بمتصابيين يعني لا تنافي بينهما هل هناك تنافي بين الزوجية والانقطاب بالممتصابين؟ لا كما أنه لا تنافي بين الإنسانية والنطق لا تنافي بينهم لا بل التنافي ما هو بين الإنسانية و... والنهيق والصهيل لا ف هذه منفصلة فهي التي حكم فيها بالتنافي بين شيئين في موجبة و بسلب تنافي في سالبة لا اذا كانت شرطية الشرطية المنفصلة موجبة فالحكم فيها بالتنافي وإذا كانت الشرطية المنفصلة سالبة فالحكم فيها ب سلبي المعضوى كما قلنا في المتصلة المتصلة إذا كانت موجبة فالهكم فيها بالاتصال بثبوت الاتصال وإذا كانت سالبة فالهكم فيها بانتفاء الاتصال كذلك هنا في الشرطية المنفصلة إذا كانت موجبة فبإثبات الانفصال، وإذا كانت صالبة فبنفي الانفصال نعم يعني معنا معنى الكلام ما هو آه آه التي حكم فيها بالتنافي بين شيئين في موجبة معناه إذا كانت موجبة فالحكم فيها بالتنافي بين شيئين و وبسلب التنافي في سالبة أي الحكم إذا كانت سالبة فالحكم فيها بسلب التنافي م? ليس ألبتة إما أن يكون العدد زوجاً وإما أن يكون منقسماً بمتصابيين ليس ألبتة إما أن يكون هذا إنساناً وإما أن يكون حيواناً يعني لا تلافية بينهما ليس ألبتة إما أن يكون هذا مؤمناً وإما أن يكون هذا مسلماً. يعني لا تنافي بينهما. لكن آه كل آه إما أن يكون إما أن يكون هذا مؤمناً وإما أن يكون كافراً. يعني بينهما تنافي. نعم. No. لكن لا تنافية بين يكون مسلماً وبين يكون مؤمناً ليس ألبط هذا سور السالبة الكلية ليس ألبط ليس ألبط ليس قطعاً البطة هي قطعا لأن البطة من بطة بطة شيء قطعه واسم المرات منه بطة بطة بطة ثم ودخلت عليه فصار البطة اي القطعة نعم هم حمزة قطع نعم نعم الحمد بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والسلام نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله فصل الشرطية المنفصلة على ثلاثة الغرب لأنها ينحكم فيها بالتنافي أو بعدمه بين النسبتين في الصدق والكذب معا كانت المنفصلة حقيقية يعني قلنا المنفصلة هي التي يحكم فيها بالانفصال أي بالتنافي بالتنافي بين النسبتين يعني هذه النسبة منافية للنسبة الأولى أي لا توجد الثانية مع وجود الأولى هذه هي المنفصلة ثم التنافي بين, بين النسبتين إما أن يكون في الثبوط والاندفاع إليهما يعني بمعنى أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لابد أن يوجد أحدهما وينتفي الآخر إذا وجد هذا انتفى ذاك وإذا انتفى هذا وجد ذاك فإذا كان الحكم هكذا فهذه منفصلة حقيقية لماذا سميت منفصلة حقيقية؟ لان الانفصال فيها في كلا في كل اي في في, الثبوت والاندفاع في الصدق والكذب اي في الثبوت والانتفاء هذا هو التنافي هذا هو الانفصال حقيقة هو الانفصال الحقيقي وهو الانفصال التام فقد حكم فيها بالانفصال التام بين النسبتين لذلك تسمى بالمنفصلة الحقيقية نعم كما تقول هذا العدد إما زوج أو فرد فهذا العدد زوج أو, أو, أو, أو, أو, أو هذا العدد فرد فكون العدد زوجا وكونه فردا بينهما تناف تناف في ماذا؟ لا في الثبوت فقط ولا في الاندفاع فقط بل في كليهما يعني لا يجتمعان يعني لا يجوز أن يكون عدد معين زوجا وفردا في وقت واحد ولا يجوز أن لا يكون زوجا ولا فردا أيضا بل إذا كان زوجا يلزم أن لا يكون فردا وإذا لم يكن زوجا ينبغي أن يكون فردا لا يمكن أن يكون زوجا فردا ولا يمكن أن يكون غير زوج ولا فرد. ومثله إذا قلنا إما, إما, إما يكون زيد قائما وإما يكون غير غير قائم. فكونه قائما وكونه غير قائم بينهما تنافي. تنافي في الثبوت وتنافي في الانتفاع. يعني لا يلزم أن يكون قائما وغير قائم ولا يلزم أن, يكون... أن لا يكون قائما وألا يكون غير يعني يلزم هل... هل يلزم اجتماع القيام وعدمه وهل يلزم اندفاؤهما أيضا لكن لو قلنا إما أن يكون زيد قائما وإما أن يكون قاعدا فالتنافي بينهما في الثبوت فقط أما الارتفاع لا, لا اشكال الا يمكن ان يكون مضطجعا وهنا ارتفاع القيام وارتفاع القعود لكن القيام بين القيام وعدم القيام هذا انفصال حقيقي م? لا لا ليس مثل الحي والميت لا الحي الميت هو ما ما زال عنه الحياة فلا يوجد تنافي بين الحي والميت يوجد شيء ليس بحي ولا ميت هذا ليس بميت وليس بحي هذا ليس بحي لأنه لا حياة له وهذا ليس بميت لأنه ليس مما زالت عنه الحياة لكن بين الحي والجماد نعم فا إذا الحقيقي ما هو التنافي بين التنافي بين المقدم والثالي أي التنافي بين النسبتين في الثبوت والاندفاع كليهما نعم. ها كما تقول هذا العدد إما زوج وفردن يعني هذا العدد فلا يمكن اجتماع الزوجيه والفردية في عدد معين ولا ارتفاعهما لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما نعم وان حكم بالتنافي او بعدمه صدقا فقط وإن حكم في الشرطية المنفصلة إن, إن حكم في الشرطية المنفصلة بالتنافي أو بعدم التنافي صدقا فقط أي ثبوتا فقط يعني هناك تنافي بين المقدم والتالي في الثبوت يعني لا يثبتان لكن يمكن أن يرتفعا يمكن أن يرتفع جميعا لكن لا يمكن أن يثبطا جميعا إذا كان هكذا فهذه القضية يقال لها ماذا الجمع تسمى بمانعة الجمع كانت مانعة الجمع لماذا لأنها لا تمنع إلا الجمع لا تمنع الخلو بل هي تمنع الجمع فقط مع أن الخلوة ممكن هي تدل على امتناع الجمع أي امتناع الاجتماع امتناع اجتماعهما امتناع أن يستقى على شيء واحد كقولك هذا شيء إما شجر او حجر هذا شيء إما شجر وإما حجر فكون شيء شجرا وكونه حجرا نعيج لا سمعان يكون شيء معين شجرا وحجرا لكن يرتفعان ارتفعان بان يكون انسان مثلا فاذا كان انسانا لم يكن حجرا ولم يكن شجرا وكذلك اذا قلنا هذا شيء ما يكون ابي ما يكون اسوا وكذلك إذا قلنا هذا الشيء إما أن يكون جاهلا وإما هذا الشخص ما يكون جاهلا وإما يكون عالما هذا جاهل عالم لأنه يمكن أن يتفعل مثلا جدار ليس بعالم وليس بجاهل لأن الجاهل معه من اندفع عن العلم أي من عدم له العلم مع كون شئنه أن يكون عالما فما ليس شئنه أن يكون عالما لأن دفع عنه العلم لا يقال إنه جاهل هل يقال جاهل؟ جدار جاهل؟ نعم فيرتفع عنه العلم والجهل لكن لا يجتمعان عالم وجاهل ان يكون شخص عالما بالشيء وجاهلا به نعم فهذه كلها شرطيه منفصله مانعه الجمع مانعه الجمع قال آه هي مانعه الجمع كقولك هذا شيء ما شجر او حجر يمكن أن يكون شيء معين حجرا وشجرا مع ويمكن أن لا يكون شيئا منهما وإن كان حكم بالتنافي وسلبه كذبا فقط إن كان الحكم فيها بالتنافي أو سلبه كذبا فقط يعني إذا هناك تناف بين المقدم والتالي في الكذب أي في الارتفاع بمعنى أنهما لا يرتفعان مع. معا له يمكن أن يجتمعا يعني يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا يعني أن يندفيا جميعا هذا لا يوجد مثل ماذا كقول القائل إما يكون زيد في البحر أو لا يغرقنم فكونه في البحر وكونه لا يغرق لا تنافي بينهما في الثبوت مثل أن يكون يجيد السباحة مثلا أو هو في الزورة أو هو في سفينة وهو في البحر وهو لا يغرق لكن ارتفاعهما بأن يكون في البر يعني كونه في البحر إذا ارتفع أين يكون في البر وكونه لا يغرق إذا ارتفع يغرق يعني لا يغرق ارتفاعه يغرق فكونه في البر وكونه يغرق يعني وهو في البر بعد ذلك هو يغرق هذا هو هو المحال أما اجتماعهما بأن يكون في البحر وهو في البحر وهو يجيد صباحه أو هو في السكينة في السفينة لا بغسبي هنا يعني زيد في البحر مقدما هو كونه في البحر وارتفاعه الا يكون في البحر فإذا لم يكن في البحر فأين يكون في البر وكونه لا يغرق ارتفاعه ماذا كونه يغرق لا يغرق ارتفاعه يغرق يغرق ارتفاعه لا يغرق لا يغرق ارتفاعه نعم ثم فارتفاعهما بأن لا يكون زيد في البحر ويغرق محال وليس اجتماعهما محالا بأن يكون في البحر ولا يغرق هذه مانعة الخلو فصل المنفصلة بأقسامها الثلاثة قسمان: عنادية والاتفاقية والعنادية عبارة أن يكون فيه التنافي بين الجزعين لذاتهما والاتفاقية عبارة أن يكون فيه تنافي بمجرد الاتفاق. المُفصلة بأقسامها ثلاثة ما هي الأقسام الثلاثة؟ منفصلة حقيقية مانعة الجمع مانعة الخلو منفصلة حقيقية قلنا هو هي التي حكم فيها بالتنافي في الثبوت والارتفاع لإتمام مانعة الجمع هي التي حكم فيها بالتنافي في الثبوت فقط مانعة الخلو بالتنافي في الارتفاع فقط وهذه الانواع الثلاثه كلها اما عناديه واما اتفاقيه متى تسمى عناديه اذا كان التنافي بين الصرفين لذاتيهما يعني مفهوم هذا مفهوم هذا الصرف يختلي المنافاه ل للاخر ومفهوم هذا بنفسه يختضي أن ينافي الاخر إذا كان هكذا فهذه العنادية مثلا الزوجية لنفسها بذاتها هي منافية للفردية والفردية كذلك كذلك الشجرية لذاتها منافية للحجرية والحجرية لذاتها منافية للشجرية، كذلك كونه في البحر لذاته منافية لا يغرق يعني في الارتفاع، فسواء كانت حقيقية أو مانعه الجمع أو مالعة الخلو فهي يعني إذا كان لذات لذات الطرفين أي لذات المقدم التالي لا على وجه الاتفاق فهذه لزوح نادية عما إذا اتفق التنافي بين, بين الطرفين هكذا على وجه الاتفاق مثلا لو فرضنا شخصا هو أسود شخص أسود وليس بكاتب أو شخص كاتب وليس باسود فكون هذا الشخص يعني كاتبا وكونه أسود بينهما تناف في الاجتماع وتناف في الارتفاع نعم لأنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص الذي فرضنا أنه أسود وفرضنا أنه ليس بكاتب ف يعني تنافن في بين كونه صوت وبين كونه كاتب لا يثبت لا يستمع لأننا فرضنا اندفاع الكتابة و ولا يعني يرتفع لأننا فرضنا ثبوت الصوت لكن هذا بالاتفاق يعني ب بأنهما اتفقا في هذا الشخص هكذا. يعني اتفق أن يثبت له الصباح وينتفي عنه الكتابة وإلا في شخص آخر يمكن أن يجتمع ويمكن أن يرتفعا عنه شخص آخر يمكن أن يكون اسود وكاتب ويمكن أن يكون شخص آخر ليس بأسود وليس بكاتب إذن الان يعني إذا, قلنا إذا فرضنا شخصا وهو أسود وليس بكاتب فقلنا إما أن يكون هذا الشخص أسود وإما إن يكون كاتبا فهذه منفصلة منفصلة حقيقية لأن الحكم فيها بالتنافي بين السواد والكتابة بين السواده وكتابته في الثبوت وفي الاندفاعة. مع ذلك هذه ليست عينادية بل هي اتفاقية لأن التنافي اتفقت سنعفي بينهما في خصوص هذه في هذه المادة بخصوصها وإلا لا تنافي بين السواد والكتاب فسواد والكتاب يمكن أن يجتمع. بأن يوجد هناك شخص أسود وهو كاتب ويمكن أن يرتفع بأن يكون الشخص ليس بأسود وليس بكاتب نعم هذه اتفاقية فعبارة والعنادية عبارة لن يكون فيه تنافي بين الجزئين لدعتهما والاتفاقية عبارة أن يكون فيه تنافي مجرد الاتفاق نعم فاصل يعلم أنه كما ينقسم الحملية إلى الشخصيه والمحصورة والمهملة كذلك الشرطية تنقسم إلى هذه الأقسام إلا أن القضية الصبعية لا تتصورها هنا ثم التقادير في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية وإن كان الحكم على تقدير معين ووضع خاص سميت الشرطية شرطية شخصية كقولنا إن جئتنا اليوم أكرمك وإن كان الحكم على جميع تقادير المقدم سميت كلية نحو كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا وإن كان الحكم على على بعض التقادير كانت جزئيا كما في قولنا قد يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسانا وينترك ذكر تقادير كلا وبعضا كانت مهملا نحو إن كان زيد إنسانا كان حيوانا نعم القضية الحبلية قلنا بالنظر إلى موضوعها إما أن تكون شخصية وإما أن تكون طبعية وإما أن تكون مهملة وإما أن تكون محصورة والمحصورة إما موجبة قلية أو سالبة قلية أو موجبة جزية أو سالبة جزية إذا كان الموضوع شخصا معينا فهذه شخصية زيد قائم وإذا كان الموضوع كليا والحكم على مفهوم الموضوع لا على أفراده طبيعية مثل الإنسان, الإنسان نوع حيوان جنس وإذا كان الموضوع هو كليا وكان الحكم على أفرادها فإن لم تبين كمية الأفراد فهي مهمرة مثل الإنسان لا في خصر يعني الإنسان في الجملة لا في خسر لم نقول كل إنسان ولم نقول بعض الإنسان وإذا بين كمية الأفراد وبأن يبين أن الحكم على جميع الأفراد أو أن الحكم على بعض الأفراد فهذه محصورة أو مصورة هذا أمر تقدم لنا كذلك الشرطية أيضا الشرطية أيضا نتصور في هذه ما مثلا الحمليه قلنا اذا كانت شخصيه فيكون الحكم على شخص معين وهنا شخصيه اذا كان الحكم على تقدير تقدير معين يكون تكون شرطية يعني شخصيه مثل أن يقال اذا جئتني اليوم اكرمك فمعناه اذا وجد إذا وجد مجيئك على تقدير معين وهو ان يكون اليوم ان يكون هو اليوم ففي إذا وجد مجيئك على تقدير معين وجد الاكرام وكذلك إذا قلنا إذا جئتني, إذا جئتني ناجحاً أكرمك إذا جئتني نازماً أعفو عنك هذه كلها شخصية لماذا؟ لأن الحكومة بالاتصال هنا على تقدير معين يعني إذا وجد مقدم على تقدير معين وجد التالي وإذا كان الحكم على بعض تقدير لكن يعني لم يبين هل هي على بعض تقدير أو لا جميع تقدير بل لا إذا وجد هذا وجد هذا فقط مثلا إن جئتني وكرمك لم يبين هل هو إن جئتني اليوم أو ولم يبين حل يعني كرام كلما تجيءني أو في بعض أوقات المجيء لم يبين شيء من هذا فهذه مكملة لكن إذا قرر كلما جئتني وكرمك كلما جئتني وكرمك إذا وجد مجيءك على أي تقدير أو وجد اليوم أو وجد غدا أو وجد ماشيا أو راكبا أو وجد عند طلوع الشمس عند غروبها أو وجد مع, مع عمر أو وحدك يعني على جميع التقادير إذا, إذا وجد المجيء وجد الإكرام هذه الآن يعني محصورة أي موجبة كلية وكذلك إذا قلنا ليس البته إذا كان الإنسان حيوانا إذا كان زيد إنسانا كان جمادا ليس البته إذا كان زيد إنسانا كان جمادا هذه الآن شرطية متصلة صالبة كلية لأن الحكم فيها أنه لا يوجد الحيوان لا لا لا توجد الجمادية مع الإنسانية على أي تقدير يوجد الإنسانية سواء, قال الإنسان سواء صار زيد الإنسان اليوم أو غدا أو يعني مع طلوع الشمس مع غروب الشمس مع أه قائما أو قاعدا إذا وجدت الإنسان لا أي تقدير وجد الإنسانية لا يوجد معه الجمادية هذه صاربة الكلية لكن كان في الحملية لما ألا ما فيها على طبيعه الموضوع وماهيته هذه لا يتصور بل يوجد شرطية شرطية شخصية يوجد شرطية يعني موجبة نقول يوجد، سالبة نقول يوجد، موجبة نجزية يوجد، وشرطية موجبة سالبة نجزية يوجد، وشرطية مهمة أيضا يوجد توجد. نعم تمام هم إن كان على بعض التقادير فهي سال مجزية وإذا كان على تقدير معين فهي شخصية وإذا قيل إذا وجد المقدم وجد التالي ولم يقل على جميع التقادير ولم يقل على بعض التقادير فتكون هذه مهملة كما أنه إذا حكم على أفراد الموضوع ولم يبين هو جميع على جميع الأفراد أو على بعض الأفراد فهذه مهملة في الحملية كذلك هنا إذا, إذا وجد المقدم وجد التالي لم يقل على جميع التقادير ولم يقل على بعض التقادير قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا قد يكون قد يكون إذا, إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا لماذا؟ لأنه لأن المعنى إذا كان الحيوان إذا, إذا, إذا, إذا وجد الحيوان وجد الإنسانية على بعض تقاديرها لا على كلها فمثلا كان فمثلا كان حيوانا لكن مع الصحيل أو مع النهيق لا يكون الإنسانا لكن إذا كان حيوانا مع اتصافه بالنطق يكون انسان nie, nie, Chodziła je konu, iraka, aracze i insana. Chodziła ma zaleń, na nie. nie, فيعلم أنه كما ينقسم الحملية إلى الشرطية والمحصورة والمهملة كذلك الشرطية تنقسم إلى هذه الاقسام إلا أن القضية الطبعية لا تتصورها هنا ثم التقادير في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية ثم التقادير هي بمنزلة الأفراد في الحملية فالحملية تكون شخصية إذا كان على فرد معين كذلك هنا الشرطية تكون شخصية إذا كان الحكم على تقدير معين فإن كان الحكم على تقدير معين الموضع خاص سميت الشرطيه شخصية قبل لنا إن جيتني اليوم أكرمك وإن كان الحكم على جميع تقادير المقدم كلية الحكم على جميع تقادير المقدم سميت كليهن وكلما كانت الشمس طالعه كان النهار موجود يعني يلزم من طلوع الشمس وجود النهار على اي تقدير وجد طلوع الشمس سواء وجد طلوع الشمس اليوم او غدا او مع قيام زيد او مع قعوده لا اعيوج وإن كان الحكم على بعض تقادير كانت جزئية كما في قولنا قد يكون إذا كان شو حيوانا كان إنسانا وإن دوري كدير كتقادير كلا وبعضا كانت مهمرة نعم إن كان زيد إنسانا كان حيوانا والمهملة كما قدمنا في الحملية هي في قوة الجزئية لا في قوة الـ الـ الكلية بل في قوة الجزئية مهملة في قوة الجزئية إذا قال إن كان زيد إنسانا كان حيوانا معناه قد يكون إذا كان زيد إنسانا كان حيوانا لكن لعل بعض طلبة يستشكلون كيف هذا كاذب يعني ما يكون إذا كان هناك كان حيوانا ومفهومه هو أنه هناك لا يكون حينما يكون يكون لا يكون حيوانا من هذا هو مفهوم من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من يكون من يكون من نستطيع أن نقول كل ما يتجد الإنسانية يتجد الحيوانية، ويجوز لنا أن نقول إذا وجدت الإنسانية يوجد على بعض التقادير، فكما نقول يعني كل إنسان إن حيوان، يجوز لنا أن نقول بعض الإنسان حيوان، ولا يدل على بمفهومه على أن بعض الإنسان ليس بحيوان، يعني هذا لا مفهوم له. وإذا قال ما جاءني زيد راكبا عند أهل العربية بمفهومه يذل على أنه قد جاء ماشيا ما جاءني زيد راكبا بمفهومه يذل عند أهل العربية أنه أساك ماشيا لكن عند المناطق لا يذل على ذلك بل هذه القضية تصدق على وجهي إما أن لا يجيئك علبتة وأن لا يجيئك راكبا بالماشية فالقضية تصدق فيهما جميعا فإذا قيل يعني قاضي يكون إذا كان زيد الإنسانا كان حيوانا هذا صادق أنه كلما كان إنسانا يكون حيوان ففي ضمنه يصدق قد يكون إذا كان إنسانا يكون حيوان، ثم إذا إن كان زيد الإنسان كان حيوانا هذه الآن يعني مهملة أليس ذلك إذا لو قال شخص لإمرأته إن قمت فأنت طالق فارق بينه وبين أن يقول كلما قمت فأنت طالق ف يعني ما الفرق بينهما العاية تربط الطلاق إلا على القيام الأول في قولك إن قمت فأنت طالق ويتكرر الطلاق يت يتكرر الطلاق مع تكرر القيام فيما إذا قلت كلما قمت فأنت طالق كلما قمت فأنت طالق لماذا؟ لأن هذه شخصيه متصلة مجبة كلية أما إن قمت فأنت هذه شخصيه متصلة مهملة والمهملة في قوة الجزئية نعم ثم ها؟ اي كليا يعني يتوقف على ان على على جميع القيام طلاق لكن لما كان الطلاق عدد الطلاق معصوره ثلاثا اذا تترطب